يا ايها الذين امنوا يا اوكست وايمان ايناي كتب عليكم القصاص في القتلة سرويهاتي نبيسين وفرط كرنتو البكر تول بكرن بوكي بووي كسه كشتن كيري بوون مروفا ابي كشتن اتكن. يعني قصاص دبي هبت ابي كشتن كيري دتول الحر بالحر يعني هكر ايكي حر ايكي حر كشت اوجك باش باش بقيتك كشتن والعبد بالعبد عبدك عبدك كشت اف عبدها ابي كشتن كيري ديتا كشتن تول ديتا بكرن والونسه بالونسه حر وصا هاجر جنكا كيجنكا كشت اف جنكا كشتن كري باش باش بجنكا بي دي بقيتك كشتن او هاتيا كشتن فمن عفي له بيجا هركسكي اشقبل براويذا عفوك بوبيت فمن عفيا له من أخيه شيء، مروفك يبجي نياك رابو ايك كشت اون دسوي يجيركي بيجاش قبل براويذا او جريمال يل هاتيا كران. او كشتن يلقى هاتيا كران يعني بحس مروفتوي اون او دسوي مثلا هاتيا برين اشقبل ويكسي او كسي دسوي هاتيا برين شكل البروي فا عفوا بهات لي بورينه او تشتي واجب السروي جف طلب نكر مثلا طول ذكرين كتهسر طول لبيتا ذكرين وبيتا كشتن مروفت تاكيلي او هاتي كشتن افكسها عفو كش كشتني طلب دي نكر طلب خينيكر بجهه صحبتك او صاحبو عفوا تيدابو دنجي فكمتي فاتباع بالمعروف او ابدي ابخيني رازي بوي و امرو في كشتيا سرويا او ذي خيني طلبكت او بخازت ابوشي ابقنجي طازه بهنا ويكسي جيكناكت او كسي افخينها كتيسر و اداء اليه بإحسان و اذي كشتنجكري او افخينها كتيسر ال سرويا جيك او طازه خوشکوت، آد خوینه آداب کت. ابدات ف خدا ن. ول خدا نیا کت حاو جی هنده بود. بد جالکیل حاکا زده بکت نه هر رول بر درجه مالاوی بتن. و زحمت هکا جالک و مظنب کیشتن. حتا حشرکی آن دو حشره دت. ذالکه آوا خودت عالی گویی. کدرست مروف خوینه ورگرد. درست مروف جانی او نباشی کلی عفو کت. اما چه؟ تخفيف من ربكم تخفيفك سذكرناك شنو خديوه ورحمة رحمة تعالى خدي تعالى افديها أفديوها خدي تعالى بوحلالك عندك أمة بريمه بريمة بوان درسنا بو خيني بدا إيكي كشتبه إلا أبيدي جهد باكشتن خيني بو. بس أبا تخفيفك سذكرناك بوذي أمتي بيخودي تعالى بجت فمن اعتدى بعد ذلك بجهر كسا كي تعدايه بك ظلمي بك يعني بش خين وارجرتي ورغتي قنعبوي اب خويني بجربت بش تي رابط تعدايه بك رابتل كسي ابرجتن او كسي كشتن كدي اخيني خوداي بجهر كسا فله عذاب أليم ببوي هبتن عذابك وصقوي بشي يب ايش وجان تشينكومدام دخویل ورگر تو ترازی خلاص